ايها الاخوه الكرام كيف ختم هذا السياق العظيم المبارك من الداريات بعد أن ذكر جل وعلا أنواع العقوبات وصنوف المثلات التي أحلها بالأمم السالحة جزاء إعراضهم عن التوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه وبعثت الرسل إليهم للدعوة إلى القيام به فعرضوا عن ذلك ولاقوا دعوة الأنبياء بالصدود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 وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة ألا وهي أن ذكر الله سبحانه وتعالى لقصص الأمم السالفة وبيانه تبارك وتعالى لأخبارهم وما أحله بهم ليس لمجرد العلم والاطلاع على ذلك وإنما المراد منه الاتعاض والاعتبار وأن يحرص العبد على النجاء النجاء كما قال الله ففروا إلى الله طالبين النجاة من سخطه وما يغضبه سبحانه وتعالى ولا يمكن أن ينال ذلك إلا بتوحيده وإخلاص الدين له وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعباده والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله ولهذا اتبعها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر وهذا حقيقة الفرار إلى الله بأن يخلص الدين له وأن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة ولا يجعل معه الشركاء والأنداد ولهذا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 وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيه بيان لأهمية الذكرى وعظم, لأهمية الذكرى وعظم شانها ورفعة قدرها وعظم أثرها على الناس انها تنفع نافعه جدا ومفيدة لمن كتب الله سبحانه وتعالى له الانتفاع والاستفادة من الذكرى ولما دعا جل وعلا إلى الذكرى وبين عظم نفعها سبحانه وتعالى بين اعظم ما يذكر به وأهم ما يدعى الناس إليه ألا وهو التوحيد الذي خلقهم تبارك وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه وهذه فائدة عظيمة وثمينة لجميع الدعاه إلى الله سبحانه وتعالى أن أعظم ما يذكرون الناس به هو توحيد الله الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه وتأمل هذا واضحا في قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكأنه قيل وما أهم ما يذكر الناس به فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي أن العبادة والتوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه هو أهم وأولى وأعظم ما ينبغي أن يذكر الناس به وقوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون تبيان للغاية التي خلق الناس لأجلها وأوجدوا لتحقيقها فأخبر تبارك وتعالى أنه فعل بهم الأول وهو الخلق ليفعلهم الثاني وهو العبادة إلا ليعبدون فلأجل هذه الغاية خلقهم ومعنا ليعبدون أي ليوح ليوحدون وكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد لأن العبادة بدون التوحيد لا تكون عبادة ويصح أن يوصف فاعلها بأنه لم يعبد الله العبادة بدون التوحيد لا تسمى يصح لا تسمى عبادة ان لا يسمى فاعلها بأنه عبد الله كما في قوله وما أنتم عابدون ما عبد لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون فوصفهم بأنهم لا يعبدون الله لأنهم لم يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى وكما أنه يصح أن ينفى أو أن تنفى الصلاة عن من صلى بدون طهارة بحيث قال لم يصل لأنه لم يصلها بطهارة فكذلك من عبد الله عز وجل بغير التوحيد والإخلاص يصح أن يقال إنه لم يعبد الله وليس عبدا لله تبارك وتعالى فلا يكون عبدا لله تبارك وتعالى إلا بالتوحيد والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات لا إله إلا الله ولا يكون التوحيد إلا بهما النفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله تبارك وتعالى وإثباتها بكل معانيها لله وحده ذلا وخضوعا وانكسارا ورغبا ورهبا ودعاءا ورجاءا وسجودا وركوعا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسال الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير. وأن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه